وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في أرض الفساد وقال موسى من كل متكبر وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب من اللي متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا وقال رجل مؤمن من ثالث يرَاءُونَ لَيْسَ لَهُمْ إِيمَانٌ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ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 وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم دعم الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم المركر اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا يا قوم لكم المركر اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا فمن ينصرنا بأس الله إن جاءنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أهديكم إلا سبيل وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم وقال الذي آمن يا قوم إني أطاق عليكم سل يوم الأحزاب مثل دأ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل دأ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الْمَلَّ لِلْعِبَادِ وَاللَّهُ يُرِيدُ مُرَادًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ يَوْمَثُ وَرُونَ مُذبِرينَ مَالَكُم مَِ اللهَّهِ مِن عَاصٍِ يََّثُ وَللَُ مُددلينَ مَالَكُ مِنَ, ما من اللِ مِ من عَاصِم وَمَن يضلل الله فما له من هاد مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ